ثم نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلن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 والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سارة يَاسِ وَأَبْكَرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يعصون الله لا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤمرون. يا ايها الذين كفروا لا تاتذر اليوم انما تجزون بما كنتم تعملون يا أيها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين, كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقين دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت, إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وَعَمَلِهِ ونجني من القوم الظالمين